الإخلاص في الأعمال والأقوال وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه تغنينا به عمن سواك وتعيننا به على رضاك وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه اللهم إنا نسألك علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً عندك ورزقاً حلالاً مباركاً فيه وطول عمر في مرضاتك وسلامة في الدارين وفرجاً عاجلاً ومخرجاً من كل ضيق وشدة وستراً جميلاً ونصراً عزيزاً وشفاءاً من كل داء وسقم اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين ولا تؤخذنا اللهم بسيئات أعمالنا وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي انت اهله يا رب العالمين اللهم انا نسالك فرجا عاجلا وان تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا وان تيسر لنا امورنا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 فرنا ذُنوبنا وَإسر فَن في أمرنا وَسبببت أقدامنا صنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغقل بنا بعد إذ دايتنا وهبلنا من لا ذك رحمة إنك أنت الوهاب ال إن نحمدك إذ أو من العدم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 يا دافع النقم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصرها على القوم الكافرين واجمع كلمتها ووخذ صفوفها وألف بين قلوبها وردها إليك ردًا جميلًا يا أرحم الراحمين اللهم صلّ الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 إله إلا الله لا إله الله استغفر الله أكبر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 غير المعضوب عليهم ولا الضالين آمين وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذل عشيرتك الأقربين واخفر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك بالساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغابون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون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 الله حميده ربنا ولك الحمد <تصفيق> الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إِنَّ لَكُمْ مِنْ هُنَذيرٍ مُبِينٍ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قالوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ اتَّوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ فَمَا انْتَهَى بِمَلُومٍ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق للقوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون طويل للذين كفروا من يومهم الذي يعدون الله الله اكبر ربنا ولك الحمد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 الله اكبر الله اكبر يك ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله <تصفيق> السلام عيك ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من ينجيكم من غلماء البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية تدعونه تضرعاً وخفية لئن أن قُنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ قُلْ هُوَ يَكُم شِيَعُوا وَيُذِيقَ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ ۗ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُهُ وَهُوَ الحق. قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم لا يَخُوضُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا ووراتهم مر حياه الدنيا ووراتهم حياه الدنيا وذكر بي انتم انسل نفس بما كسبت ليس لها لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلِ الْكُلَّ عَدْلًا لَّا يُخَذَلُ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُرْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ بعد إذ هدين الله كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب lako odzelić sam, webs interes i iz развитini の Namen向 rubili sajatej imali sajateja ає on fiske inside sajene naAy. وَلَءِمُ إِكُ يَوومَ يُ فَقُ فيِي الصّور عَمُ لِغبِ وَشَّهَادَةِ وَهوإِحَكمُ إِقَبِي وَإِذ القَالَ إذ رَهمُ لِأَبِيهِ أَزَرَاءَتَ التَّخِذُ أَصْنامًا آالِهَة كَفِيضِ ظِلَالٍ مُبِينٍ وَكَذٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقْنِينَ فَلَمَّا الضالين <سؤال> فلما رأى الشمس بازغة سَمَاءَ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَ ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزلون عليكم الصبر فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون الذين قجةأَتَنه إذ الرَّه مَاعَ قَومِ نَو فَعدَ رجَنتِ م شَ إِ رََّكَ حَكيمُ عَلي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 وزكريا ويحيي وعيسي وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن الشلات لا حد عن ما كانوا يعملون اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم إنها قوم ليس بها بكفريم أولائك الذين هدى الله فبهديهم اقتدوا فبهديهم اقتد قل لا اسألكم عليه أجرا وَمَا وما قدر الله حق قدره 2. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء 3. قل من أنزل الذي جاء تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تَبْدُونَها وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعَلِمْتُمْ مَا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 رافضون ومن اولى ممن افتري على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى الي شيء بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادي كما خلقنا Thank okay. you.